كتاب الأنزل له إليك مبارك ليتدبر ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْ لَالدَّوَادِ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيرِ الصَّافِلَةِ الْجِيَالِ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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره يرصاد حيث أصاب والشياطين كل بناء وعوامس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن يكتب حساب وان له عندنا لذرف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارتقض برجلك هذا متصل بارد وشرى